Fata tabi, what do I be? Why did لا what لا تنبغي فأغمضي أو فعذري وعن ملا من أو عتاب أعرضي وإذا رأيتي زلة لا تنبغي فأغمضي أو فعذري وعن ملا من أو عتاب أعرضي فأسعد الناس الذي يحيا وقلبه رضي فأسعد الناس الذي يحيا وقلبه Λεί, λεί, ليلى λεί, λεί, λείλα, λεί, λεί, λείλα, λεί, λεί, λείλα. Χαδεύβατι, λα ταγτεί, φα τατραί, ώ ταταί, ώ η ραγίτη, η φωτά, أو كلمة شديدة التأدب ما في الحياة بلسم مثل الكلام الطيب لا تعتبي فتتعبي وتتعبي وإن رأيتي مني بدل لا تغضبي ولتهدئي ولتصفحي فالصفح خير مذهبي لا تعتبي فإننا والود عهد بيننا حسن ونرقى